لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين مفكين حتى تأتيهم لبينه رسول من الله يتلصح فم طهر فيها كتب قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ثم إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين والملشكيين في نار جهنم خالدين فيها أولئك شرى البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه.